اللي هو الترايجيبنال لا قبل كده ترايجيبنال نير ويه ايوه طفحة سبعة وثلاثين طفحة سبعة وثلاثين تبعة وتلاتين فوق هيبقى هتلاقي طبعا التريجيمينال نير هو تنسوري للفيس والمصر فانت لو تبص كده في الرسمة هتلاقي فيه في في في وشه قدامك خارج منه 3 نير واحد 2 3 مش كده اسمه اوف سالمك اللي مكتوب تحتها على طول 2 ماجزل برانش 3 منجيبلس الثلاثه دول هيشيلين السنسري اوبز فيس دينا السنسوري اوبز فيز هيروحوا فين بقى؟ راحوا راحين الثلاثه اتجمعوا في حاجة اسمها ترايجيمينال جانجليون الترايجيمينال جانجليون دي هنقول عليها هنسميها يعني الموزع بتوزع هتبتدي هي تقسم بقى هتقسم الفايبرز اللي شايل الديب سينسيشن خلي بالك الفايبرز اللي شايل الاول سوبرفيشل سينسيشن هتلاقيها خارج من التريجي من الجنجليون وبدأت تنزل لتحت لتحت وراحت عمل التريلين في حاجة اسمها سبينال نيوكلس الـ spinal nucleus ده تلاقي حاجة سودة كده وطويلة شوية فعايز بس معلش الخط اللي هو رايح لها من التراجي من الجانجليون الخط ده بس احط عليه سهم يتجه انه هو خط رايح للـ spinal nucleus ولا لأ يعني في خط كده هو هي خلاص التراجي من الجانجليون هتوزع فأول توزيع الفايبرز اللي شايلة البين والتمبريتشور في الفيس نزلوا إلى السباينال نيوكليس يبقى كأنه السباينال نيوكليس دي بقى بص بقى بتقلد يعني الكصة دي هنقلد كده مين الاسباينال نيوكليس اهو بس هنا بقى ما فيش يعني دي مش الاسباين الاسراميك تراج الاسباين النيوكلياس احد التراجي من النيوكلياي فين مكانها زي ما انت شايف دي في البونز بص ونزل العلم يضل قبلونجاتا ومش عايز اقولك كمان بتحصل الابر سيرفايكال سيجمينت ولا داعي يبقى انت هنا تبقى عارف ان الاسباين النيوكلياس دي حاجة خاصة جدا بالفيس جميل ارجع للتراجيمنا الجانجريوم هتلاقيها ودت كمان فايبرز اللي حاجة اسمها الميزين كفالك نيوكلس الميزين كفالك نيوكلس دي هي شايلة او بتستقبل اجيب سينسيشن اوف زي فيس بتستقبل اجيب سينسيشن اوف زي فيس يبقى كأنه المتنكفالة نيوكلياس مكان مين كاننا كده ماشيين زي البوستيروكولم كده مكان شايلة ديب سنسيشل للجسم ارجع تاني للترايجي من الجانجلون هتلاقي فيه كمان خط رايح للمين سنسولي نيوكلياس وده جايب من الفيس التاتش اللي هو الكروت تاتش الكروت تاتش ده اللي هو متشاءل برضه على اه ال, ال, ال اه لا خلي بادر اللي هي الفنترال سباينو السلاميك ما قالوا سباينو السلاميك وهم اتنين لاترال وفنترال احنا ما بنقولش كده يمرو سباينو وخلاص بين تيمبريتشور تاتش البيل والتمبريتشور راحوا فين السباين والنيوكليس والكروت تاتش من سنسوري نيوكليس و en sensation sensation av face راح finns en نيوكلياس خلي بالك من الكلام فراحوا kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad منهم الفايبرز kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad kärnfärgad بتعمين الفيس يبقى لازم يروح المين للسالمس طب اسموهم ايه الثلاثة اللي هم راحين اصلا للسالمس دول اسموهم تراجي من الليمينسكاس وكلمة ليمينسكاس معناها تراكت جوه البريلس دي خلي بالك يبقى تراجي من الليمينسكاس دي كأنها هي السنسوري تراكت of the face وهي امتداد للترايجيمنال نيرف بقى عمال طبعا ده ما اعتبرش النيرف بقى ده مش ده الترايجيمنال نيرف هو فين الترايجيمنال نيرف في رسمة اللي هو واحد اتنين ثلاثة وفي سلمة مكزيتري مانديبرا هو ده الترايجيمنال نيرف لكن ما بعد النيوكليال خلاص بقى وطلعين فوق بقت اسمها ترايجيمنال لمنسكس شالوا ايه السنسيش بتاع راح فين للسلمس اللي خارج من السالمرس هيتقاسمه ايه سينسوري رادييشن خاص بالفيس هيعدي في الانترنال كابسول مظبوط ولا لا آه. ثم يروح بقى ايه لا الكورتيكال اريا اوفز فيس عادي شوفت بقى ازاي يبقى انا ده بص بقى ايه ده السينسوري عشان بس نعيدها تاني ده السيني طب بص على الموتور كده بص على الموتور في راسبة هتلاقي دق من الراجل دق من الراجل آآ آآ زي ما تقول دقنه كده هو في خط كده منقض كده هو رايح لدق من الراجل مش كده ولا لا دي المصل رايح لها طب ده جاي منين ده ده جاي من الموتور نيوكليز بتاعت التريجيي من النيرف فين الموتور نيوكليز؟ لو تبص كده هتلاقي في نيوكليز كده جنب المين سنسور نيوكليز جوه البرينس تمشى برضو حاجة سودا مدورة كده دي الموتور نيوكليز اللي هي فين بقى في البومز فخارج منها الموتور بار بتاعت التريجيي من النيرف ورايح للمصل of mustication فاهمين او اللي ايه مش فاهمين نقولين نوصف في رسمة بتاع اعدادية ده موازة يا اللي؟ صباح الفل هنقول لرسمة كمان مرة يا لرسمة كمان مرة لان رسمة دي خطر خطر هذه رسمة حاجات دي بقى بتجيلكوا بقى في الماجستير بقى اه فرس بارك مش هعطيك بقى يقعد يسألوا فيك بقى تاني راجع التراليجي من النيرفى اناتوم ايه الحسن ده مهم التراليجي من الفيه سمسوري بار موتور بار السمسوري اللي جاي من الفيس اللي هو افصل ميك ومن بولار وماك زيلاري برانشز اللي هو مكتوب عليهم واحد اتنين ثلاثة مش لازم بقى اسام الفورامنا مع الدين بلا فورامنا بلا بتاع مش نعصى هين ده موارز ما كانوا بيقول لنا كلام ده زمان حيث نوع كلام يعني مش هيفيتنا انا كطالب انا ده عايز واحد بقى بتاع ايه بقى جرعت مخه وعصار صح هو اللي يعرف كلام بتاع الصبيبي الأسنان على فكرة بيبقى لازم يعرف الحاجات دي ناس معينة يعرف تفاصيل بقى مش الاندرجراديو معليش يعني عشان تصلحوا انتوا بقى عشان انت اللي تصلح انت يا جميل طيب يبقى السنسوري اوفسالمك مجزلري منديبولي راحوا فين دول جايبين السنسيشن من الفيس كل السنسيشن مخلط على بعض راحوا للتريجين من الجانجلون بدأت توزع يا فايبرز يا اللي شايلة البين والتمبرتشار تعالي كده شوية الجماعة بتقول الكروت تتش لي كده الجماعة بتقول ديب سنسيشن تعالي كده وبدأت توزع حد راحت موديهم لتحت اللي هي إلى السباينال نيوكليس ودي هتستقبل السبارن نيوكلياس الفايبرز الحاملة لمين بالبين وتمبريتشر اوف سنس وفي فايبرز هتروح للميدين كفال نيوكلياس اللي فوق شوية دي شايله مين يا عمي الديب سنسيشن وفي فايبرز هتستقبل نيوكلياس للمين سنسري نيوكلياس هتستقبل الكروت تاتش ومن الثلاثة نيوكلياي خرج الفايبر عملة ديكاسيشن أوفرزيد سايد وطلعوا الثلاثة في البرين الثامن الثلاثة اللي طالعين اسمهم تراي جي ني ني هيروحوا من الليميناسكوس هيروح المين للسلامة يطلعهم السلامة سينسوريا ديشا إلى الكبسولة إلى الكورتيكال sensory area of the fees <try> يبقى طيب الموتور بارت جاي من الموتور نيوكليوس اللي جنب المين سنسوري نيوكليوس وجاي كده الموتور منقط خط النقط راح على الراجل الى النصل اوف مستكيشن <try> شفت بقى يا دكتور زيد يبقى دلوقتي انا سؤال لما اجي اقول لك لماذا الbrain stem lesions تعمل hyposisia في الفيث تقولي عشان حصل injury لتراجيمينال لنميسكس يبقى كلامك بقى مفهوم مش تقولي التراجيمينال نيرف النيرف يبني مش هنا انا بتكلم الbrain stem عموما اي حتة في الbrain stem ههو هتضرب هيدرب الليمينيسكس بتاعت التريجيمينال هتعمل هايبوسيزيا في الفيس طب لو جيت قلت لك لماذا يحدث هايبوسيزيا في الفيس في الكابسول رييشا اللي معد في الانترنال كابسول قدامك اهو يخص الفيس هتقول لي ايه بقى السنسوري ريديشا اف تريجيمينال الليمينيسكس ده هنا اللي منسكاس بعد ما عدت بالصمس وطلع في الكابسولة راحت مضروبة يبقى ده تراجيم النار التراجيم النار اللي هو اللي برا اللي هو الختة بص عارف النار اللي هو ما بين البرينستيم والفيس هو ده النار اللي هو واحد اثنين ثلاثة السنسري والموتور الخط النقط هو ده تراجيم النار فاهمين ولا ده شو هيا طب هو كلام يعني حد يسألني فيه لا نفس الفكرة أبي أنا فاهم عشان يجي واحد يقول لي طب يا دكتور هو الكبسولة اللي جد عنده هاي بسيسية فوش هو طب دلوقتي أنا قلت ده تراجع من النير طب يبني هو تراجع من النير جلو دعوة يا عبيت أنت بالكبسولة ما اللي ماش بالكبسولة ياخص الفيز السينسر راديويشن أوف تراجع من اللي منس. ولذلك لما الكبسولة دي تضرب بعد اللي دي مش في كبسولة مرسومة لما تضرب الكبسولة دي مالها ومال الس... الموتور نيوكليس افزا تراجيم الالنيرف ماش دعوة عشان كانت لو حسط الراجل اللي عنده كابسولار ليجان تلاق وشه فيه عيبوسيزيا بس المستكيشة نورمال. لكن لو انضرب تراجيم الالنيرف فعلا كنيرف على بعضه هيبقى موتور وسبسوليد ودي عايزة بقى ليجان خاصة في البونز نفسه البونز اتضرب بس خلي بالكم على فكرة السؤال بالنا دائما اقوله ودائما انا تكرر سواء في او تانيا او ساعات يجيلكوا بقى فين يجيلك في في الماجستير في السبارت وده جعلنا بص جعل ايه بالظبط كده بص بالظبط describe the nuclear of traditional world فلسطة يعني قولي اسميهم اماكنهم إيه اللي رايح لهم؟ له إيه اللي خارج منهم؟ واللي خارج منهم رايح فين؟ يبقى قطرة هو, هو عايزة داس مدين فهين تبقى الموضوع ده ولا إيه؟ ولا مش ماشى معاك؟ بس كده في واحد لذيذ أبو بص يقول لي إيه؟ بص جاي يقول لي إيه؟ أنا دكتور مستغرب دلوقتي الكابسولار ريجن حصل فيها سبعة واثناشر بو سبا انا سايبه طبعا في بقى الـ الـ الـ البلطة هاي هروح راعب البلطة في جنوبه هيقولك ايه الكابسولة مضربة حصل 7 و عشان دول اللي هم يعني ليهم براميدا بصلاي واحد الباية ما تقصرهوش طب و الفيس ما متقصر اهو قوله جادة جادة يعني قصدك ايه بقى ان الفيس اتاثر يقول لي ايه هيقول لي لما الفيس اتاثر يبقى ده ترايجينال الايه نير يقول يعني ده ترايجينال نير بالامبارة في الكبسولة ده, ده, ده هو مندهش يقول اه هو ده اللي مخلي مستغرب وبعدين في حاجة بقى انت مش قايل لنا قول كرينيال نير باي لاتيرال سبلاي سبعة واثناشر 7 و12 طب ما الترايجينال نير هي البراميد بتدي سبلاي للشلجلي شفت بقى هو ان العمليه بايظه ازاي يبقى هنا انهي نيوكليس في دول يا استاذ عبيط افندي اصل على فكره ليه بقول كده ليه نيتا كل دي تساؤلات بتبقى داخل الصدور انا بحاول اريحك اوفر عليك المشوار هو الفكرة ايه دكتور انه يا ولد يا في رسمه دي البراميدال بتهيمن على النحيفين لهذه الترايجين اللي النيرف نيوكلياس الموتور ان انا السباينال والميزنكفاليك والمين سنسوري نيوكياي دول سنسوري مالهم مال, مال البراميدال ثم انه مش ده ترايجيبنا النيرب ده اللي في الكابسولة مش النيرب خالص ده السمسوري رادياشا اوب ترايجيبنا اللي كمان يعني امتداد فوق خالص ليس له علاقة بترايجيبنا النيرب نفسه فقال انتوا فاهميني ولا مش فاهميني حتسد ترايجيبنا النيرب ولا لسه طيب جميل او ناخد بالفشير الفشير بسيط. هل ده معناه ان انا اعطى احفظ لا طبعا تقول هيا بتاعها عم كده عمنا كده مش قعد انا بقى رسمها زي الوجه بتاعس اناقولها وتانية لا انا ببصرها بصر اه فهمت انا كده خلاص بك اشتاز بقى احفظ بقى للبصويه يلا يا عبا الفيشيال بقى هنكتب جملة بتقول مش عارف ما ولا بقى الفيشيال نيرف موتر وسنسوري وأوتونومي لكن التراجيمينال كان موتور وسنسوري بس فهمت؟ انت تكتشف شيء جميل لتر اوم مش وقته كل ما انت تكبر بقى وتيجي تدرس المواد البيزيك ريترو جريب بقى تقول ياه ده الواحد كان فعلا ولا فهم حاجة ده احنا كنا علم هبل صحيح تشف بقمت الحاجة بقى صحيح بس يا جميلة وتقدر تتسائل في البيزك حتى الموت البيزك ده قاتل لا ستبع عارفك اناتومي بسيوليجي وكله بس بالمعاوض في المعروف. طيب يلا يا بابا نبص مع بعض على الفيشيال نيرب نيوكلياس في واحدة كده ايه دكتور اهي بصوا الشاب بس انا معاكم في هتلاقي اشان اوصف معك بس يا بص انت هنا بقى بص يا دكتور كان يقول لنا زمان حركة كده كل واحد كان يتحج شايفين مكتوب ايه سيبنز موتور نيو بيرس شايفين ها بعين يقول لك ايه ويخرج الفيشيال نيرف لو احنا نباردين بلنا من حكاية دي ويخرج ال ايه؟ الفيشيال نيرف رقم سبعة من الفيشيال نيرفي نيوكلس هي الموتور نيوكلس ثم يلف سيركل ولا لا ثم يلف يعمل سيركل حوالين نيوكلس بتاع الكريه نيرفي ستة وتلاقي الشتة دي لازقف نفوخنا بص انت جاي طب ما يلف كده ولا ما يلفش والله ما تفرق ما تفرقش خالص يلف, يلف. يلف مين يا ابا انت عمان تقولي بيلف و... انت باع المفوق ما تكبر وبعدين انت عايز توصلني ايه في الاخر توصل تعمل لي كده وكده وبعدين عايز ايه هو ده الموضوع لا تتعلم دي المسج اللي عايز اوصلها من التراجينا اللي فوق ده حاجة معينة بس قده ازاي فالمهم لف يا عم ان شاء الله مع انه لف وراح الموتور بص فضل ناشي ناشي وعدى من بتاعه بقى انترنال مش عارف اوديترمييتس ولا ايه وميجي دغري دغري دغري وراح ايه فاكرين جي عند البروتد وراح مخرج هو خرج من هنا بدل الذين هن وراح مخرج البرانشات عشان تغذي الموتور اوبزيفيس فما رأيك في الجراح اللي هو دلوقتي قدامه ببروتد جيلاندي تيومر وهيفتح على العيان والبرانشاة ايه ده البرانشات بتعدي في في البروت الجيلان دي نفسها حقيقة لو قطع واحد تلاقي الراجل خارج من العملية بقى واحد عامل كده والتاني عامل كده هتلاقي الدنيا بواظر عشان كده سبحان الله عارف بيعملوا اي دولار يبقى كلها اجهزة ايكنولوج داخل بقى في الجراحة فتلاقي الجراح ما اعتمدش على عينيه بقى لا عينية وانا شايف يا الله هو انت عايز الواحد بعد اربعين سنة شغل في المهن يشوف ما يشوفش حاجة طبعا هو شغال بالنظارات وفتاعه وكله بس الجهاز نفسه بقى سبحان الله بيبقى متطف بجهاز اول ما هو بس بص يعني يقرب كده من النار أوكي؟ ويلاقي فيه ألارم من الجهاز ألارم <تصفيق> يعني سبحان الله ده بيبقى في حاجة فيه حاجة ما المشروط الإلكتروني وهو وبينشي فيه سمسور موجود فيه قولك حاسب ان داخل على على ارطري احمر حاسب ان ارفع هتضيعني وحاجات ذاكت فدي بقى كويس مرة فعلا لين الكدسة ده انا عرفتها من زمائلنا ازاي كان في ودق قريبنا، ودق قريبنا عيني كان عنده بتاع 14 سنة طلعت طلع له جوء ليلة كده طب يابدي سويلين جي بقى اجراح اروح يابني يا بتحاليل طلعت ادينوما الحمد لله في البروتر طب مين اللي هيعمل اعمالية دي بقى ده بيقولك بتاع دي فيها فيشل نيرفو بتاع فعد نسأل نسأل نسأل قالك روح له فلان لانه فلان ده هو جاي بالحاجات الالكتريك وفيها سمسور او مارس مع كلام ده ساقوتي مش بقى ده حاجة حلوة برضو يعني برضو حاجة حلوة الراجل عشان ما يطيرش النيرفو بتاع الوان فدي نقطة مهمة قوي نيجي بقى لنيوكليس تانية للفيشل معد السوليتر نيوكليوس ارجعوا في البرين ستيم تاني السوليتر دي خلي بالك خارج منها لو تاخد بالك خارج منها خط النقط ورح نازل لللاكريمال والسليفري بلان اللي هي سابلينج 1 وصب مانديبلر مش كده ايه الخط المنقط ده يا كابتن ده ايه التورنمني يبقى فين الموتور اللي خرج من النيوكليس العصب السابع وراح للمطر اوكزيفيف اللي هتختارك بقى البرانشات هنا البروتد وعرفنا قصة البروتد ولكم لقاء بقى في الجراحة اناتهم افبروتد والنيرف المعدية وترتيبهم ايه وانا بقى طعقطع ازاي كل ده هتخدهوه قال يعني بقى خارج هيبقى الجراح العالمي حاجات غريبة جدا طيب روح جاي واحد من السوليتاري نيوكلياس خط منقط اهو اوتونوماك بيغذى اللاكريمال والساليفري طيب تعالى بقى روح للطن الطن خارج من الطن بتاع كده هو برضو برانش شايل التست تيست بتاع الانتييرور تو ساید اوف ذا ورايح برضه تلاقي الخط ده ماشي ماشي ماشي وهو متجه الى البرين ورايح للسوليتاري نيوكلياس برضه يبقى كان السوليتاري نيوكلياس دي خارج منها فرع اوتونوماك ورايح لها فرع سينسوري صح ولا لا يبقى انت هنا بدات تشوف اه ده الموتور بتاع المسبر اوف ذا فيس والاوتونوماك بتاع اللاكريمال جلاند والسلايفاري والسنسوري بتاع التيست اوبزة انتيروس وصيرد اوبزة طعم ولو تفتكروا الكوردة تيمباناي ما هو اللي هو مجموع السنسوري بتاع التيست والاوتونوميك اللي رايح يغزي السليبري بلان هذا هو الكوردة تيمباناي مظبوط كده ولا ايه مظبوط يبقى اللي عنده فشة البراليس ده هيعاني من كذا مشكلة وشايفين طبعا التيست خرج من السيوريتري نيوكليس وعمل سايد وهيطلع فوق في منطقة التيست في الكورتيكس كيف كده عليك يورو اناتومي دول.